ثم كان ذلك عيد الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات غضبا من الله ونصب عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغن فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلغ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما